عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن ك ر ب ة من كرب الدنيا نفس الله عنه ك ر ب ة من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة ومن يسر على م ع ص ر يسر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن ستر مسلما ستر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 واعترض واحد ا عليه غير ل ح من فان ظ في تخريجه م ه م أبو ا ل ل الهروي والدار ف فإن ض قطني أ ص ب ا ط بن محمد رواه عن ا ل أ ع م ش قال حدثت عن أ ب ي صالح فتبين أ ن ا ل أ ع م ش لم يسمعه من أ ب ي صالح ولم يذكر من حدثه به عنه ورجح الترمذي وغيره هذه ا ل ر و ا ي ة وزاد بعض أصحاب الأعمش في متن الحديث بعض متن في ومن أ ق ا ل مسلما أ ق ا ل الله عثرته يوم ا ل ق ي ا م ة وخرجا في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أ خ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في ح ا ج ة أ خ ي ه كان الله في حاجته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 نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته ومن فرج عن مؤمن كربه فرج الله عنه كربته وخرج الامام احمد من حديث مسلمه بن مخلد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره ومن ن ج ى مكروبا فك الله عنه ك ر ب ة من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة ومن كان في ح ا ج ة أ خ ي ه كان الله في حاجته فقوله صلى الله عليه وسلم من مؤمن من نفس الله عنه كربة من يوم القيامة هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل نفس عن الدنيا نفس عنه أن جنس يرجع كربة كرب كربة كرب الله هذا الجزاء إلى وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا يرحم الله من عباده الرحماء وقوله إ ن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا والكرب ة هي ا ل ش د ة ا ل ع ظ ي م ة التي توقع صاحبها في الكرب وتنفيسها أ ن يخفف عنه منها م أ خ و ذ من تنفيس الخناق ك أ ن ه يرخى له الخناق حتى ي أ خ ذ نفسا والتفريج أ ع ظ م من ذلك وهو أ ن يزيل عنه ا ل ك ر ب ة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه فجزاء التنفيس التنفيس وجزاء التفريج التفريج كما في حديث ابن عمر وقد جمع بينهما في حديث كعب بن ع ج ر ة وخرج الترمذي من حديث أ ب ي سعيد الخدري مرفوعا أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه وأيما ضمأ يوم القيامة مؤمن مؤمنا من ثمار الجنة وأيما مؤمن سقى مؤمنا الله الجنة على جوع على سقى سقاه الله يوم ا ل ق ي ا م ة من الرحيق المختوم و أ ي م ا مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنه ة أ خ ر ج الإمام أحمد بالشك في رفعه إن الصحيح وروا ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن وقيل قال إن أحمد مسعود أبي في رفعه وقفه عن يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع ر ى ما كانوا قط و أ ج و ع ما كانوا قط و أ ض م ا ما كانوا قط و أ ن ص ب ما كانوا قط فمن كسى لله عز وجل كساه الله ومن أ ط ع م لله عز وجل أ ط ع م ه الله ومن سقى لله عز وجل سقاه الله ومن عفا لله عز وجل أعفاه الله وخرج البيهقي من حديث أ ن س مرفوعا ان رجلا من أ ه ل ا ل ج ن ة يشرف يوم ا ل ق ي ا م ة على أ ه ل النار فيناديه رجل من أ ه ل النار يا فلان هل تعرفني فيقول لا والله ما أ ع ر ف ك من أ ن ت فيقول أنا الذي مررت بي أنا مررت في د ا ر ا ل د ن ي ا فيسال ا س س ت ق ت ن من ي شربة ماء ف ق ق ي ت ك قد ق عرفته الله فاشفع ي عز وجل ويقول شفعني فيه ف ي أ م ر به فيخرجه من النار وقوله ك ر ب ة من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة ولم يقل من كرب الدنيا و ا ل آ خ ر ة كما قال في التيسير والستر وقد قيل في م ن ا س ب ة ذلك إ ن الكرب هي الشدائد ا ل ع ظ ي م ة وليس كل أ ح د يحصل له ذلك في الدنيا بخلاف ا ل ا ع ص ا ر والعورات ا ل م ح ت ا ج ة إ ل ى الستر ف إ ن أ ح د ا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو وقيل الحاجات المهمة بتعسر بعض ل أ ن كرب الدنيا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى كرب ا ل آ خ ر ة كلا شيء فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب ا ل آ خ ر ة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين الداعي واحد يجمع في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر و ت د ن الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس بعضهم لبعض أ ل ا ترون ما قد بلغكم أ ل ا تنظرون من يشفع لكم إ ل ى ربكم وذكر خرجاه حديث الشفاعة بمعناه من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وخرجا من حديث ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاه عراه غرلا قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إ ل ى بعض قال ا ل أ م ر أ ش د من أ ن يهمهم ذلك وخرجا عمرى ابن من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أ ح د ه م في الرشح إ ل ى أ ن ص ا ف أ ذ ن ي ه وخرجا من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ويلجمهم عرقهم ذراعا الأرض الناس حتى حتى يبلغ آذانهم ولفظه للبخاري ولفظ مسلم إ ن العرق ليذهب في ا ل أ ر ض سبعين باعا و إ ن ه ليبلغ إ ل ى أ ف و ا ه الناس أ و إ ل ى آ ذ ا ن ه م وخرج مسلم من حديث المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدن الشمس من العباد حتى تكون العباد قدر من ميلين الشمس ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أ ع م ا ل ه م فمنهم من ي أ خ ذ ه إ ل ى عقبيه ومنهم من ي أ خ ذ ه إ ل ى ركبتيه ومنهم من ي أ خ ذ ه إ ل ى حقويه ومنهم من يلجمه الجاما وقال ابن مسعود ا ل أ ر ض كلها يوم ا ل ق ي ا م ة نار و ا ل ج ن ة من ورائها ترى أ ك و ا ب ه ا وكواعبها فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في ا ل أ ر ض قدر ق ا م ة ثم يرتفع حتى يبلغ أ ن ف ه وما مسه الحساب قال فمم ذاك يا أ ب ا عبد الرحمن قال مما يرى الناس يصنع بهم وقال أبو موسى الشمس فوق رؤوس الناس يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ع م ا ل ه م تظلهم أ و تضحيهم وفي مرفوعا قوله وسلم ومن يسر على يسر الله عليه في الدنيا والآخرة في يفصل في حديث بين عليه يسر يسر عليه الدنيا أيضا المسند ابن عامر امرئ الناس الله الله هذا كل ظل صلى على من معسر صدقته حتى عقبة يدل على أ ن ا ل إ ع س ا ر قد يحصل في ا ل آ خ ر ة وقد وصف الله يوم ا ل ق ي ا م ة ب أ ن ه يوم عسير و أ ن ه على الكافرين غير يسير فدل على أ ن ه يسير على غيرهم وقال وكان يوما على الكافرين عسيرا ا والتيسير المعسر ا على ل في د ن من ج ه ة المال يكون ب أ ح د أ م ر ي ن إ م ا ب إ ن ظ ا ر ه إ ل ى ا ل م ي س ر ة وذلك واجب كما قال تعالى و إ ن كان ذو ع س ر ة ف ن ظ ر ة إ ل ى م ي س ر ة و ت ا ر ة بالوضع عنه إ ن كان غريما و إ ل ا ف ب إ ع ط ا ئ ه ما يزول به إ ع س ا ر ه وكلاهما له فضل عظيم وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ناجر يداين الناس ف إ ذ ا ر أ ى م ع ص ر ا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أ ن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه وفيهما عن ح ذ ي ف ة و أ ب ي مسعود الأنصاري سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له فقال كنت أ ب ا ي ع الناس ف أ ت ج ا و ز عن الموسر و أ خ ف ف عن المعسر وفي ر و ا ي ة قال كنت أ ن ظ ر المعسر ة و أ ت ج و ز في السكه أ و قال في النقد فغفر له وخرجه مسلم من حديث أ ب ي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه فقال الله نحن أ ح ق بذلك منه تجاوزوا عنه وخرج أ ي ض ا من حديث أ ب ي ق ت ا د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من يوم القيامة معصر أن ينجيه فلينفس عن سره كرب الله أو ي ض عنه ع وخرج أ ي ض ا من حديث أ ب ي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ن ظ ر معسرا أ و وضع عنه أ ظ ل ه الله في ظله يوم لا ظل ل إلا ظله وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن قال وفي عمر عن عن من أ ر ا د أ ن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر وقوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر ع و ر ة أ خ ي ه المسلم ستر الله عورته يوم ا ل ق ي ا م ة ومن كشف ع و ر ة أ خ ي ه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته وخرج وسلم يقول من سترى مؤمنا في الدنيا على عورة عامر سترى الإمام النبي الله مؤمنا الدنيا صلى عليه على أحمد من سمع من حديث بن في عقبة ستره الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة وقد روي عن بعض السلف أ ن ه قال أ د ر ك ت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا و أ د ر ك ت أ ق و ا م ا كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوب عيوبهم الناس عن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 تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته خرجه الإمام أحمد وأبو داود وخرج الترمذي عمر ضربين مستورا يعرف معناه الإمام داود ابن واعلم الناس أحدهما كان لا المعاصي على أحمد من من من وأبو أن حديث بشيء ف إ ذ ا وقعت منه ه ف و ة أ و ز ل ة ف إ ن ه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها ل أ ن ذلك غ ي ب ة م ح ر م ة وهذا هو الذي وردت فيه النصوص وفي ذلك قد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الفاحشة تشيع في لهم عذاب أ ل ي م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة والمراد إ ش ا ع ة ا ل ف ا ح ش ة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أ و اتهم به وهو بريء منه كما في ق ص ة ا ل إ ف ك قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من ي أ م ر بالمعروف اجتهد العصاة تستر أن ف إ ن ظهور معاصيهم عيب في أ ه ل ا ل إ س ل ا م و أ و ل ى ا ل أ م و ر ستر العيوب ومثل هذا لو جاء تائبا نادما و أ ق ر بحد ولم يفسره لم يستفسر بل يؤمر ب أ ن يرجع ويستر نفسه كما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم م ا ع ذ ا و ا ل غ ا م د ي ة وكما لم يستفسر الذي قال أ ص ب ت حدا فاقمه علي ومثل هذا لو أ خ ذ بجريمته ولم يبلغ ا ل إ م ا م ف إ ن ه يشفع له حتى لا يبلغ ا ل إ م ا م وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم م أقيلوا ذوي الهيئات ه ع ث ر خ ر ج ه أ ب و داود والنسائي من حديث ع ا ئ ش ة والثاني من كان مشتهرا ً بالمعاصي معلنا ً بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر هو له وغيره هذا ذلك المعلن كما الحسن البصري وليس ومثل على نص غيبة لا ب أ س بالبحث عن أ م ر ه لتقام عليه الحدود صرح بذلك بعض أ ص ح ا ب ن ا واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واغد أونيس ومثل ولو يا امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ يشفع أخذ فإن السلطان على له لم بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أ م ث ا ل ه قال مالك من لم يعرف منه أ ذ ى للناس و إ ن م ا كانت منه زله ة فلا يشفع ل بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام وأما من عرف بشر أو فساد فلا يبلغ بشر أحبوا أو عرف أن أحد يشفع له وكره ل ن ي ت ك حتى يقام ي ع ل الامام ح ح د ك ه ابن ا ل ن ذ ر وغيره وكره ل إ احمد م أ رفع الفساق إ ل ى السلطان بكل حال و إ ن م ا كرهه ل أ ن ه م غالبا لا يقيمون الحدود على وجهها ولهذا قال إن علمت أنه علمت عليه الحد فارفعه الحد يقيم ثم ذكر أ ن ه م ضربوا رجلا فمات يعني لم يكن قتله جائزا ولو تاب أ ح د من الضرب ا ل أ و ل كان ا ل أ ف ض ل له أ ن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويستر على نفسه و أ م ا الضرب الثاني فقيل إنه كذلك وقيل كذلك إنه بل ا ل أ و ل ى له أ ن ي أ ت ي ا ل إ م ا م ويقر على نفسه بما يوجب الحد حتى يطهره ق والله ل ه و في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه وفي حديث ابن عمر ومن كان في ح ا ج ة أ خ ي ه كان الله في حاجته وقد سبق في شرح الحديث الخامس والعشرين والسادس والعشرين فضل قضاء الحوائج والسعي فيها وخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو إدخال الطبراني عمر حاجة الأعمال المؤمن أفضل على له أشبعت من حديث قضيت وبعث الحسن البصري قوما من أ ص ح ا ب ه في قضاء حاجه لرجل وقال لهم بروا بثابت البناني فخذوه معكم ف أ ت و ا ثابتا فقال أ ن ا معتكف فرجعوا إ ل ى الحسن ف أ خ ب ر و ه فقال قولوا له يا أ ع م ش أ م ا تعلم أ ن مشيك في ح ا ج ة أ خ ي ك المسلم خير لك من ح ج ة بعد ح ج ة فرجعوا إ ل ى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم في ج ف ن ة لنا فتمتلئ حتى تفيض فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها إ ل ى ما كان وكان أ ب و بكر الصديق يحلب للحي أغنامهم فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبها فقال أبو بكر بلى جارية أغنامهم أبو منهم بكر واني لارجو ان لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت افعله او كما قال وانما كانوا يقومون بالحلاب لان العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك فكان الرجال اذا غابوا احتاج النساء الى من يحلب لهن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لقوم لا تسقوني حلب ا م ر أ ة وكان عمر يتعاهد ا ل أ ر ا م ل ة فيستقي لهن الماء بالليل وراه ط ل ح ة بالليل يدخل بيت ا م ر أ ة فدخل إ ل ي ه ا ط ل ح ة نهارا ف إ ذ ا هي عجوز عمياء م ق ع د ة ف س أ ل ه ا ما يصنع هذا الرجل عندك قالت هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني ي أ ت ي ن ي بما يصلحني ويخرج عني ا ل أ ذ ى فقال ط ل ح ة سكلتك أ م ك ط ل ح ة عثرات عمر تتبع وكان أ ب و وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن وقال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر ل أ خ د م ه فكان يخدمني وكان كثير من الصالحين يشترط على أ ص ح ا ب ه في السفر أ ن يخدمهم وصحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أ ن يخدمهم فكان إ ذ ا أ ر ا د أ ح د منهم أ ن يغسل ر أ س ه أ و ثوبه قال هذا من شرطي فيفعله فمات فجردوه للغسل ف ر أ و ا على يده مكتوبا من أ ه ل ا ل ج ن ة فنظروا ف إ ذ ا هي ك ت ا ب ة بين الجلد واللحم وفي الصحيحين عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أ ك ث ر ن ا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الابنيه وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم ب ا ل أ ج ر ويروى عن رجل من أ س ل م أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ي بطعام في بعض أ س ف ا ر ه ف أ ك ل منه و أ ك ل أ ص ح ا ب ه وقبض ا ل أ س ل م ي يده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قال إ ن ي صائم قال فما حملك على ذلك قال معي ابنا يرحلان لي ويخدمان ي فقال ما زال لهم الفضل عليك بعد وفي مراسيل أ ب ي داود عن أ ب ي ق ل ا ب ة أ ن ناسا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا قالوا ما ر أ ي ن ا مثل فلان قط ما كان في مسير إ ل ا كان في ق ر ا ء ة ولا نزلنا منزلا إ ل ا كان في ص ل ا ة قال فمن كان يكفيه ضيعته حتى ذكر ومن كان يعرف جمله أ و دابته قالوا نحن قال فكلكم خير منه قوله وسلم صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة وقد روى هذا المعنى أ ي ض ا أ ب و الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك سلوك وهو ويدخل سلوك لالتماس مجالس الطريق العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء ويدخل فيه سلوك الطرق فيه فيه ا ل م ع ن و ي ة المؤدي ة إ ل ى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل وقوله من الجنة ذلك بذلك الطرق التي إلى العلم وقوله سهل الله له به طريقاً إلى بها طريقا يراد قد به أ ن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه ف إ ن العلم طريق موصل إ ل ى ا ل ج ن ة وهذا كقوله تعالى وَلَقَدْ يسرنا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ من مدكر؟ قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه يَسَّرْنَا فيعان مُدَّكْرِ مِنْ من بعض وقد يراد أ ي ض ا أ ن الله ييسر لطالب العلم إ ذ ا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه فيكون سببا لهدايته ولدخول وقد علوما وتكون موصلة الجنة بذلك وقد يسر الله لطالب العلم علوماً أخرى ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة كما قيل من عمل بما علم أخرى بها كما بما ينتفع من يسر أ و ر ث ه الله علم ما لم يعلم وكما قيل ثواب ا ل ح س ن ة ا ل ح س ن ة بعدها وقد دل على ذلك قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وقد يدخل في ذلك أ ي ض ا تسهيل طريق ا ل ج ن ة الحسي يوم ا ل ق ي ا م ة وهو الصراط وما قبله وما بعده من ا ل أ ه و ا ل فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به فان إ ن ل ل يدل على الله ع م م أقرب ا ل ط طريقة ر ق إليه سلك ولم ي فمن ع ر ج عنه و ص ل إلى الله و إ ل ى ا ل ج ن ة من أ ق ر ب الطرق و أ س ه ل ه ا فسهلت عليه الطرق ا ل م و ص ل ة إ ل ى ا ل ج ن ة كلها في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فلا طريق إ ل ى م ع ر ف ة الله و إ ل ى الوصول إ ل ى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في ا ل آ خ ر ة إ ل ا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله و أ ن ز ل به كتبه فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك ولهذا سمى الله كتابه نورا ل أ ن ه يهتدى به في الظلمات قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي جاءكم الله وكتاب الله اتبع رضوانه سبل السلام من مبين من نور سبل به ويخرجهم من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ه ويهديهم إ ل ى صراط مستقيم ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حمله العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات ففي المسند عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن مثل العلماء في ا ل أ ر ض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ف إ ذ ا انطمست النجوم أ و ش ك أ ن تضل الهدى وما دام العلم باقيا في ا ل أ ر ض فالناس في هدى وبقاء العلم بقاء حملته ف إ ذ ا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال كما في الصحيحين في عن عبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء ف إ ذ ا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فظلوا و أ ض ل و ا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم فقيل له كيف يذهب العلم وقد ق ر أ ن ا ا ل ق ر آ ن و أ ق ر أ ن ا ه نساءنا و أ ب ن ا ء ن ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراه و ا ل إ ن ج ي ل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فسئل ع ب ا د ة بن الصانه عن هذا الحديث فقال لو شئت ل أ خ ب ر ت ك ب أ و ل علم يرفع من الناس الخشوع وانما إ ن م قال عبادة هذا ل أ ا ل ل ع ق س م ن كان أحدهما ثمرته ما في قال ل ب إ ن ن س ا ا وهو ل ع ل م ب ا ل ل تعالى وأفعاله المقتضية ل ه وأسمائه وصفاته ي خ ش ت ه ومهابته و إ ج ل ا ل ه والخضوع له ولمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك فهذا هو العلم النافع كما قال ابن مسعود إن إذا يقرؤون القرآن ولكن نفع الحسن أقواما تراقيهم وقع القلب وقال يجاوز لا في فيه فرسخ العلم علمان علم على اللسان فذاك ح ج ة الله على ابن آ د م وعلم في القلب فذاك العلم النافع و ا ل ق س م ا ل ث ا ن ي الذي العلم اللسان على وهو حجه ة ا ل ل كما ا في الحديث القرآن حجة لك ح حجة د ي ث القرآن ل أ و عليك ف أ و ل ما يرفع من العلم العلم النافع وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها ويبقى علم اللسان حجه فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته فلا يبقى به يبقى حملته معانيه حدوده أحكامه فلا إلا القرآن في المصاحف ولا ولا الزمان فلا المصاحف تم من يعلم ولا حدوده ولا ثم وليس في آخر فلا يبقى في في يسري آخر ولا في القلوب منه شيء ب ا ل ك ل ي ة وبعد ذلك تقوم ا ل س ا ع ة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة إ ل ا على شرار الناس وقال لا تقوم ا ل س ا ع ة وفي ا ل أ ر ض أ ح د يقول الله الله قوله صلى الله عليه وسلم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 وهذا إ ن حمل على تعلم ا ل ق ر آ ن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه وفي صحيح البخاري عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه قال أ ب و عبد الرحمن السلمي فذاك الذي أ ق ع د ن ي مقعدي هذا وكان قد علم ا ل ق ر آ ن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن يوسف و إ ن حمل على ما هو أ ع م من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسه ة القرآن مطلقا كان النبي ا صلى ل ل وقد عليه وسلم ي أ ح القران ن من ا ا يأمر يقرأ آ ن يستمع ق ر ء ت ه كما أمر ا ب م س ع و د أن يقرأ ع ل ي ه و ق ا ل إني أحب أن أسمعه من غيري أحب أسمعه وكان عمر ي أ م ر من ي ق ر أ عليه وعلى أ ص ح ا ب ه وهم يسمعون ف ت ا ر ة ي أ م ر أ ب ا موسى و ت ا ر ة ي أ م ر ع ق ب ة بن عامر وسئل ابن عباس أ ي العمل أ ف ض ل قال ذكر الله وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا الملائكة بأجنحتها وكانوا ي ت أظلتهم د ا إلا ا ا ر س و ن ه ل ل م ئ ة ب أ ج ن ح ت ه و ك ا أ ض ي ا ف الله ما داموا على ذلك حتى يفيضوا في حديث غيره وروي مرفوعا والموقوف أ ص ح وروى يزيد الرقاشي عن انس قال كانوا إذا صلوا قعدوا حلقا, حلقا يقرؤون ا ل ق ر آ ن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل وروى ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم ثم مصلاهم صلوا صلاة الغدا ثم قعدوا في يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه في إ ل ا وكل الله بهم ملائكه يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاه الغداه لمدارسه ا ل ق ر آ ن ولكن عطيه فيه ضعف وقد روى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعي عن أ ن ه سئل عن ا ل د ر ا س ة بعد صلاه الصبح فقال أ خ ب ر ن ي حسان بن ع ط ي ة أ ن أ و ل من أ ح د ث ه ا في مسجد دمشق هشام بن إ س م ا ع ي ل المخزومي في خ ل ا ف ة عبد الملك بن مروان ف أ خ ذ الناس بذلك و ب إ س ن ا د ه عن سعيد بن عبد العزيز و إ ب ر ا ه ي م بن سليمان أ ن ه م ا كانا يدرسان القرآنة بعد ص ل ا ة الصبح ب ب ي ر و ت و ا ل أ و ز ا ع ي في المسجد لا يغير عليهم وذكر حرب أ ن ه ر أ ى أ ه ل دمشق و أ ه ل حمص و أ ه ل م ك ة و أ ه ل ا ل ب ص ر ة يجتمعون على ا ل ق ر ا ء ة بعد ص ل ا ة الصبح لكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية يقرؤون من بأصوات واحدة سورة وقد أ وأهل ه ل البصرة مكة يجتمعون ي ف ر أ أ ح ه م عشر آ ي انكر ت و ا ل ا عشرا حتى يفرغوا قال س ينصطون يقرأ و ثم آخر حرب حتى ل ذلك حسن جميل ك حسن ن وقد أ ذلك مالك على أ ه ل الشام قال زيد بن عبيد الدمشقي قال لي مالك لي بن أنس بلغني أ ن ك م تجلسون حلقا تقرؤون ف أ خ ب ر ت ه بما كان يفعل أ ص ح ا ب ن ا فقال مالك عندما كان المهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر ما نعرف هذا قال فقلت هذا طريف قال وطريف رجل ي ق ر أ ويجتمع الناس حوله فقال هذا رأينا حوله عن غير رأينا قال أ ب و مصعب و إ س ح ا ق بن محمد الفروي سمعنا مالك بن أ ن س يقول الاجتماع بكره بعد ص ل ا ة الفجر ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ب د ع ة ما كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا كانوا كل ويذكروا إذا صلوا كل بنفسه ويقرأوا بنفسه ينصرفون يخلو الله وجل عز ثم من غير أ ن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله فهذه كلها م ح د ث ة وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم تكن القراءة في المسجد من أمر الناس القديم وأول من أحدث هذا في المسجد الحجاج من أمر تكن مالك وأنا أكره هذا في في يوسف في في الذي يقرأ في أحدث وأنا في المصحف ذلك بن وقد روى هذا كله أ ب و بكر نيسابوري في كتاب مناقب مالك رحمه الله واستدل الأكثرون والقرآن أنواع وسلم استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع الذكر ففي الصحيحين النبي الله قال على على للذكر أفضل صلى عليه أبي هريرة عن عن في ففي إ ن لله م ل ا ئ ك ة يطوفون في الطرق يلتمسون أ ه ل الذكر ف إ ذ ا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إ ل ى حاجتكم فيحفونهم ب أ ج ن ح ت ه م إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون ما عبادي ربهم بهم وهو يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل ر أ و ن ي فيقولون لا والله ما ر أ و ك فيقول كيف لو ر أ و ن ي فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك فيقول فما يسألوني قالوا يسألونك الجنة رأوك كانوا وأشد وتحميدا وأكثر أشد عبادة تمجيدا تسبيحا فما و ي ق و ل وهل ر أ و ه ا فيقولون لا والله يا رب ما ر أ و ه ا فيقول كيف لو أ ن ه م ر أ و ه ا فيقولون لو أ ن ه م ر أ و ه ا كانوا أ ش د عليها حرصا و أ ش د لها طلبا وأشد يتعوذون فيقولون من النار قال يقول فهل رأوها فيقولون فيها فمما فهل قال النار قال رغبة من لا والله يا رب ما راوها فيقول كيف لو راوها فيقولون لو أ ن ه م راوها كانوا أ ش د منها فرارا و أ ش د لها م خ ا ف ة فيقول الله تعالى أشهدكم أني لهم فيهم منهم لحاجته هم قد ملك الملائكة من إنما فلان فيقول ليس قال غفرت الجلساء جاء لا يشقى بهم جليسهم وفي صحيح مسلم عن م ع ا و ي ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على ح ل ق ة من أ ص ح ا ب ه فقال ما يجلسكم قالوا فقال قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال الله ما أجلسكم إلا وجل أجلسكم ذلك ونحمده ومن نذكر به عز الله ما إلا ذلك قال اما اني لم أ س ت ح ل ف ك م ل ت ه م ة لكم إ ن ه أ ت ا ن ي جبريل ف أ خ ب ر ن ي أ ن الله تعالى يباهي بكم ا ل م ل ا ئ ك ة واخرج الحاكم من حديث م ع ا و ي ة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فدخل المسجد فدخل ف إ ذ ا هو بقوم في المسجد قعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ق ع د ك م فقالوا صلينا ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله عز وجل و س ن ة نبيه ه الله عليه صلى وسلم فقال رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله إ ذ ا ذكر شيئا تعاظم ذكره وفي المعنى أ ح ا د ي ث أ خ ر م ت ع د د ة وقد أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم أ ن جزاء الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء أحدها تنزل السكينة عليهم وفي الصحيحين كتاب تنزل أحدها الله أربعة عن البراء بن عازب قال كان رجل ي ق ر أ س و ر ة الكهف وعنده فرس فتغشته س ح ا ب ة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أ ص ب ح أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك ا ل س ك ي ن ة تنزلت للقرآن عن وفيهما أيضا عن أبي سعيد أ ن أ س ي د بن حضير بينما هو ل ي ل ة ي ق ر أ في مربده إ ذ جالت فرسه ف ق ر أ ثم جالت أ خ ر ى ف ق ر أ ثم جالت أ ي ض ا فقال أ س ي د فخشيت أ ن ت ط أ يحيى يعني ابنه قال فقمت إ ل ي ه ا ف إ ذ ا مثل ا ل ظ ل ة فوق ر أ س ي فيها أ م ث ا ل السرج عرجت في الجو حتى ما ا ا أ ر ه قال فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم تلك ا ل م ل ا ئ ك ة كانت تستمع لك ولو ق ر أ ت ل أ ص ب ح ت يراها الناس ما ت س ت ت ر منهم واللفظ لمسلم فيهما وروى ابن المبارك عن يحيى بن أ ي و ب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فرفع بصره إ ل ى السماء ثم ط أ ط أ بصره ثم رفعه فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إ ن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله تعالى يعني أهل مجلس أمامه فنزلت عليهم السكينة فنزلت أهل أمامه مجلس تحملها ا ل م ل ا ئ ك ة ك ا ل ق ب ة فلما أ د ن ت منهم تكلم رجل منهم بباطل فرفعت عنهم وهذا مرسل والثاني ر ش ي ا ن الرحمه ة قال ا ل ل تعالى الله إن رحمة قال ر ي ب من م الحاكم من حديث سلمان ح حديث س ن ن أنه كان في أصابة يذكرون ي في وخرج أصابة الله تعالى فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم تقولون ف إ ن ي ر أ ي ت ا ل ر ح م ة تنزل عليكم ف أ ر د ت أ ن أ ش ا ر ك ك م فيها وخرج وسلم يطلبون أتوا حفوا البزار سيارة الذكر النبي الله قال الملائكة فإذا صلى عليه لله حلق عليهم بهم من من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حديث ثم بعثوا رائدهم إ ل ى السماء إ ل ى رب العزه تبارك وتعالى فيقولون ربنا أ ت ي ن ا على عباد من عبادك يعظمون آ ل ا ء ك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك و ي س أ ل و ن ك ل آ خ ر ت ه م ودنياهم إ ن فيهم فلانا الخطاء انما اعتنقهم اعتناقا فيقول تعالى غشوهم برحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم والثالث أن الملائكة تحف بهم وهذا مذكور وفي فيحفونهم الملائكة الأحاديث التي ذكرناها وفي حديث أبي هريرة المتقدم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا إلى حديث أن أبي بأجنحتهم بهم هريرة تحف في هذه وفي ر و ا ي ة ا ل إ م ا م أ ح م د ع ل ى بعضهم على بعض حتى ي ب ل غ ا ل ع ر ش وقال خالد بن معدن ا يرفع الحديث إ ن لله م ل ا ئ ك ة في الهواء يسيحون بين السماء و ا ل أ ر ض يلتمسون الذكر ف إ ذ ا سمعوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا رويدا زادكم الله فينشرون أجنحتهم حولهم حتى ل يصعد ك ان م م ه خرجه إلى العرش خرجه الخلال ل كتاب ا في س ة الله ر ا ا ب ع أن ل يذكرهم فيمن عنده وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أ ن ا عند ظن عبدي بي و أ ن ا معه حين يذكرني ف إ ن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن وهذه ذكرني منهم ذكرته خير في في ملأ ذكرته في ملأ ان ل ل الأربع لكل خ ص ا ع م م ج ت ي ع لاهل ى ذكر ل ل ت ع ا ى صلى كما كلاهما مسلم وسلم النبي الله قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل عن عن إن ذكر الله تعالى أ ر ب ع ا تنزل عليهم ا ل س ك ي ن ة وتغشاهم ا ل ر ح م ة وتحف بهم ا ل م ل ا ئ ك ة ويذكرهم الرب فيمن عنده وقد قال الله تعالى فاذكروني أ ذ ك ر ك م وذكر الله لعبده و ثناؤه عليه في الملا أ ل ل ل أ ع ى بين م ا ئ ك ت ومباهاتهم به وتنويهه ه به بذكره ا ل ا ل ر ب ي ع بن أنس إن ا ل ل ه ذاكر من ذكره من وزائد من شكره ومعذب من كفره وقال عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا ل ذ ي ي ل ع ي ك م م و ل ئ ك ليخرجكم ت الظلمات ه الله عبده إلى النور وصلاة الله على من و ثناؤه عليه بين ملائكته وتنويهه بذكره كذا قال أ ب و ا ل ع ا ل ي ة ذكره البخاري في صحيحه وقال رجل ل أ ب ي أ م ا م ة ر أ ي ت في المنام ك أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست فقال أبو أمامة أبو و أ ن ت م لو شئتم صلت عمله ل ي ك ا م ثم ل ا يا ئ ك ة قرأ أ ي ا الذين آ م ن بطا ذ ك ذكرا ر و ا الله كثيرا س به ح و بكرة وأصيلا هو الذي يصلي الذي عمله ل ي ك و م ا ئ ك ت خرجه الحاكم ق ومن ل صلى الله عليه ل ه و س م بطا به عمله لم يسرع به نسبه معناه أ ن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات ا ل آ خ ر ة كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا فمن أ ب ط أ به عمله أ ن يبلغ به المنازل العاليه ة عند ا ل ل ت عند ا ل لم ى يسرع به س ب فيبلغه ه تلك ل ا ر ج الله ت فإن ا تعالى رتب الجزاء على الأعمال على لا على ا ل أ ن س ا ب كما قال تعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا ي ت س ا ل و ن وقد أ م ر الله تعالى ب ا ل م س ا ر ع ة إ ل ى مغفرته ورحمته ب ا ل أ ع م ا كما ل ق ا ل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 وهم لها سابقون قال ابن مسعود ي أ م ر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أ ع م ا ل ه م زمرا زمرا أ و ا ئ ل ه م كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كمر البهائم حتى يمر الرجل وحتى يمر الرجل مشيا حتى يمر آ خ ر ه م يتلبط على بطنه فيقول يا رب ي لم بطات بي فيقول إ ن ي لم أ ب ط ئ بك إ ن م ا بطا بك عملك وفي رسول وسلم الصحيحين عن أبي هريرة عليه قال قال الله الله صلى الله عن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 يا ف ا ط م ة بنت محمد سليني ما شئت لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا وفي رواية خارج الصحيحين إن أوليائي منكم المتقون وتأتوني تحملونها فتقولون فأقول الصحيحين يأتي بالدنيا يا خارج رقابكم لا الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول قد بلغت محمد إن منكم قد وخرج ابن أ ب ي الدنيا من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ و ل ي ا ء المتقون يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ن كان نسب أ ق ر ب من نسب ي أ ت ي الناس ب ا ل أ ع م ا ل و ت أ ت و ن بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد يا محمد ف أ ق و ل هكذا وهكذا و أ ع ر ض في كلا عطفيه و أ خ ر ج البزار من حديث ر ف ا ع ة بن رافع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجمع لي قومك يعني قريشا فجمعهم فقال إ ن أ و ل ي ا ئ ي منكم المتقون ف إ ن كنتم أ و ل ئ ك فذاك و إ ل ا فانظروا لا ي أ ت ي الناس بالاعمال ي وتاتون ب ا ل أ ث ق ا ل فيعرض عنكم ك م وخرجه ا ا ل ح مختصرا المسند وصححه وفي المسند عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إ ل ى اليمن خرج معه ي ص ي ه ثم التفت ف أ ق ب ل بوجهه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فقال إ ن أ و ل ى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا وخرجه الطبراني وزاد فيه إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الطبراني فيه أهل هؤلاء أنهم الناس بيتي بي إن وليس كذلك إ ن أ و ل ي ا ئ ي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا ويشهد لهذا كلهما في الصحيحين عن ع م ر بن العاص أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن آ ل أ ب ي فلان ليسوا لي ب أ و ل ي ا ء و إ ن م ا ولي الله وصالح الله المؤمنين يشير إ ل ى أ ن ولايته لا تنال بالنسب و إ ن قرب و إ ن م ا تنال ب ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح فمن كان أ ك م ل إ ي م ا ن ا وعملا فهو أ ع ظ م و ل ا ي ة له سواء اكان له منه نسب قريب أو وفي لم يكن ه ذ او المعنى ي ق لم ب ع ض ه لعمرك ما الإنسان إلا ما ب د يكن ن ه فلا ت ت ر التقوى اتكالا ا على ل س ب لقد رفع ا ل إ س ل ا م سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أ ب ا لهب